انه من تولاه فانه يضله ويهديه إ ل ى عذاب السعيد يا أ ي ه ا الناس إ ن كنتم في ع ي ب من البعث ف إ ن ا خلقناكم من تراب ثم من ن ق ف ة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 ومنكم من, يتوفى ومنكم من يرد ت و ومنكم ف ى من ي الى ا ر ض ل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الارض هامده فاذا أ ن ز ل ن ا عليها الماء اهتزت وربت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 وهدوا إلى الطيب م ن ا ل ق و ل و ه ع ه النابلسي الحميد إ ل ذ ي ويصدون ن كفروا ب ل ا ل ل ه و ا ل م س ج د الاسلاميه ح ر م م و ا ل ج د ا ح ر ا ل ذ ج ع ل ن ا موسوعه النابلسي للعلوم الاسلاميه ا س م ا ن الله ب الحسنى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 ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عياد ربه واحلت لكم الانعام إ ل ا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به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 لكم فيها منافع إ ل ى أ ج ل مسمى ثم محلها إ ل ى البيت العتيق ولكل أ م ة جعلنا منسكا ليذكروا اسم, الله، ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من ب ه ي م ة الانعام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 والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها خواف فاذا وجبت جنوبها فكلوا منها واطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون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 وقوم ابراهيم وقوم لوط واصحاب مدين وكذب موسى فامليت للكافرين ثم اخذتهم فكيف كان نكيذ ف ك أ ي ن من قريه اهلكناها وهي ظالمه فهي خ ا و ي ة على عروشها و بئر م ع ط ل ة و قصر مشيد افلم يسيروا في الارض فتكون لهم قلوب يعقلون بها او اذان يسمعون بها ف إ ن ه ا لا تعمى ا ل أ ب ص ا ر ولكن تعمى القلوب التي في الصدور ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده و إ ن يوما ع ا د ربك ك أ ل ف س ن ة مما تعدون وكأي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 وليعلم الذين أ و ت و ا العلم أ ن ه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم و إ ن الله لها ذي الذين آ م ن و ا إ ل ى صراط مستقيم ولا يزال الذين كفروا في مذيه منه حتى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 الم تر ان الله انزل من السماء ماء فتصبح الارض مخطره ان إ الله لطيف خبيث له ما في السماوات وما في الارض وان الله لهو الغني الحميد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 قل افانبئكم بشد من ذلكم النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير يا ايها الناس اضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له و إ ن يسلبهم الذباب شيئا لا يستانقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما ق د ر ا ل ل ه حق قدره إ ن الله لقوي عزيز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 وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده هوجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج مله ابيكم ابراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا